وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي أذاننا وقر وفي أذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون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 سوى للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها، فقال لها ول الأرض أتيا طوعا أو كرها؟ قالت أتينا طائعين.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 فَإِن يَصْبِرُوا فَنَارٌ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنًا فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ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 نزل من غفور الرحيم، ومن أحسن قولا من ما عدا إلى الله وعمل صالح وعمل صالحا، وقال إنني من المسلمين.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 إليه يردُّ المُسَاعَةُ وما تخرج من ثمراتٍ من أكمامها وما تحمل من أنثى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمِه. ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وَظَنُوا مَا لَهُم مِنْ مَحِيضِ لا يَسْأَلُ الْإِنسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِمَّا سَهُ الشَّرُّ فَيَأُوسُ قَنُوطًا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَرٍ أَمَسَّتْهُ لَا يَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظْنُ